إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين منزلتنا اليوم من كتاب مدارج السالكين عن منزلة الرجاء ومنزلة الرجاء مقام من أجل مقامات الإيمان وذلك لأنها كما يسميها ابن القيم المنزلة الولاده فالرجاء ليس مجرد منزل في العبوديه او مقام من مقامات الايمان فقط فهو يولد مقامات اخر فالرجاء يولد المحبه لانك اصلا لا ترجو الا من تحب اما الذي يبغضك وتبغضه لا ترجو منه شيئا فالرجاء لا شك انه يولد المحبه وذلك بانك بعد أن ترجو الله ويعطيك تزداد له حبا لأنه أجابك ولأنه أعطاه ولأنه ما خذل رجائك ثم بعد أن يعطيك وتحبه الرجاء يولد الشكر لأنك إذا رجوت وأحببت وأعطاك فما ثمت بعد الرجاء إلا أن تشكر من أعطاك فالرجاء من المنازل الولاده والمقامات العظيمة هذا الرجاء هو موجود عند أهل الإيمان بعدد أنفاسهم لأنهم يفتقرون إلى الله ويحتاجون إليه بعدد أنفاسهم وفي كل شيء أو ضرب من ضروب حياتهم في دنياهم يحتاجون إلى معاونة الله وتسهيل أمورهم وتسهيل أحوالهم وإعطائهم ثم في مقامات الآخرة الرجاء أيضا يجعل المؤمن دائما في تصلة مع الله ودعاء وسؤال وطلب أن يرحمه الله أن ينجيه الله من العذاب أن يغفر له أن يرفع درجته أن يرحمه وهكذا فالرجاء من المنازل المهمة بدأ ابن القيم قبل أن يتكلم عن كلام الهروي بقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا يقول ابن القيم جمعت الآية مقامات الإيمان الثلاث الحب والخوف والرجاء الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أهل الإيمان يسعون دائما إلى أن يتقربوا إلى ربهم واجل ما يقرب العبد إلى ربه عبوديته وحبه في حاجة أفترض كذا الترشب قريبا قريبا الله شنو حبه وشنو. وعبوديته فابتغاء الوسيلة إليه دلالة إيمان وحب يرجون بذلك رحمته ويخافون عذابه ابن القيم له نظرة يقول رحمه الله وهذا ما سوف نعرفه في ثنايا الكلام أن الرجاء والحب والخوف يستلزم كل الآخر المحبة تستلزم رجاءا ما في محبه بدون رجاء هل يمكن ان تحب وانت لا ترجو محبوبك هل يمكن هذا فالمحبه تستلزم شنو رجاء ولكن السؤال هل المحبه تستلزم الخوف المحبه تستلزم الرجاء عرفناه انت اذا احببت محبوبك ترجوه وتطمئن اليه وتثق فيه على حسب معرفتك به الناس اللي بيقول لك ما بندعو الله احنا واسخانين وفي ناس نظيفين اكتر مننا لالله دزاته أول حاجة الله بيقبل كده داته لأنك بدأت بإساءة الضم بالله دزاته الله, الله يقبل كده فعلا الله يقبل يا إخواننا انت بترجو الله لا شك أنك تحبه تحب الله لا شك أنك ترجوه هذا واضح لكن هذه المحبة تستلزم الرجاء المحبة تستلزم الخوف يعني ممكن تحب الله وتخاف منه هل المحب هل تخاف منه هل مجرد حبك لله يولد في دواخلك خوف منه هل اذا احببته تخافه ان تخاف فوات محبوبك اليس محبوبا فانت تخاف ان يفوتك او تخاف ان يحتجب عنك او تخاف من كثره حبك اياه ان يطردك من بابه وانت تحبه لا تريد ان تكون بعيدا عنه فالمحبة أيضا تستلزم الخوف خوف فوات المحبوب وخوف احتجابه عنك وخوف تفويت وخوف ابتعادك منه لأنك تحبه إذا احببت شيء ثبا شديدا أكثر شيء تخافه أن يفوت منك هذا الذي تحبه لذلك المحبة تستدعي الخوف إذن عرفنا أن المحبة تستلزم شنو الرجاء وأن المحبة تستدعي شنو الخوف هل الرجاء يستنعي الخوف وهل الخوف يستمزم الرجاء زول بيرجو الله هل بيكون خايف هل هذا ممكن ممكن بنفس الكلام الذي قلناه أنك ترجوه وفي نفس الوقت تخافه بأنك مع رجائك إياه تخاف من نفسك أن تدخلك في إشكال أو أن تحرجك مع ربك صح اللي ما صح عاق واداك وسوليت انت بتكون خائف انك انت ما تقدر شنو ما تقدر توفي حقا يعمله عليك وكذلك العكس انت بتكون خايف وده واضح كلما خفته كلما رجوته ان لا يفوتك وان لا يعذبك وانت خائف تقول له يا الله بترجوه خوفك ان يفوتك يجعلك أنت كثير الالحاح كثير الطلب كثير الإقبال عليه أن لا يفوتك سبحانه وتعالى هنا يقول رحمه الله تعالى في قوله من كان يرجو لقاء الله فإن اجل الله لات وهذا نوع من أنواع الرجاء الرجاء في لقائه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأسأل تعرف إنه الرجاء والخوف مع بعض سواء يطلق لفظ الرجاء في القرآن ويراد به الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تخافون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فعبر عن الخوف بشنو بالرجاء لأن كلاهما يستلزم الآخر وخلاصة ذلك أن المؤمن لا يقول انا اعبد الله بالرجاء فقط او اعبد الله بالخوف فقط او أعبد الله بالمحبه فقط على المؤمن ان يجمع مقامات الايمان الثلاث ان يكون في كل احواله خائفا محبا راجيا عرفتم طيب مثال ذلك طائر راسه المحبه راسه المحبه الطائره وجناحاه الخوف والرجاء معناها القدام وين؟ المحبه قدام والرجاء والخوف المستوياني يقدم الرجاء في آخر العمر إحسان الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويقدم الخوف أيام الشباب وعنفوان الشهوة إلجاما لها وتخويفا وقهرا لسلطانها لذلك الخوف والرجاء والمحبة الطائر عنده رأس وجناحان فإذا شبهنا الخوف والرجاء والمحبة بطائر رأسه المحبة وجناحه شنو الخوف والرجاء إذا كان وجد الرجاء ولم يوجد الخوف لا يستطيع الطائر أن يطير وإن وجد الخوف ولم يوجد الرجاء لا يستطيع الطائر شنو أن يطير لأن المبالغة في الخوف تفضي إلى اليأس من رحمة الله والمبالغة في الرجاء تعقل الإنسان عن الأعمال الصالحة ولا تقهر نفسه عن السوءات والعيوب فالجمع بينهما اولى طيب من أحاديث الرجاء قوله سبحانه وتعالى يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء تظن بي الله خير بالدين تظن بي الله سوء والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يقول لك يا أخي الله ما بالدين والله جربنا كثير سألنا كثير ما ما قاعد الدين هذا نوع بتاع إن إنسان عاجز وضعيف كويس وهكذا هذا من جهل جهلهم تعريف الرجاء الرجاء الحاد يحدو القلوب يحدو القلوب الى بلاد المحبوب اشكده من قيم والله يا خواني. يعني أنا أرى أن ابن القيم قد وفق توفيقا شديدا في كتابته في أعمال القلوب يعني حتى سوف الذي سوف أنقله الآن ليس من المداري ولا منزلة الرجاء ولكن حديث لابن القيم عن الرجاء في كتاب آخر الرجاء بالنسبة للمؤمن كالمركب الذي عنده شرع ليتحرك المركب لا بد من ريح تدفعه والرجاء هو الريح التي تدفع مركب الإنسان إلى الاخره تذكر الله تذكر رحمته تذكر الجنه تذكر اشياء يدفعك هذا ويحركك عشان كذا قال حاد يحذي القلوب يحذي القلوب اي يحركها ويسوقها الى بلاد المحبوب وبلاد المحبوب الجنه وكتب ابن القيم حاد الارواح الى بلاد الافراح كتاب كامل عن الجنه سماه حاد الارواح الى بلاد إلى بلادي الافراح ولذلك الرجاء يطيب السير يجعل سيرك الى الله طيبا ثم الرجاء استبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى انت تسمع اشياء قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فسمح هذه الأشياء فيحصل لقلبك نوع من أنواع الاستبشار وأسماه ابن القيم الارتياح لمطالعة كرم الله أنت لما تشوف كرم الله كثير وعظمته يبدأ شيء من الارتياح في قلبك ترتاح الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يضحك ربنا أحاذيذ دي كثيرة يضحك ربنا إلى رجل فعل كذا يضحك ربنا فقال ابن مسعود والله ما عدمنا الخير في رب يضحك إذا كان ربنا يضحك لا نعدم الخير في رب يضحك وهو ضحك يليق بشنو بجلاله سبحانه على الوجه الكمال يقال والله ما عد الخير في ربي يطمن انت اذا رايت الى نعم الله إخواننا والله سبحانه يا أخي كرم الله ده انت بدك تشوفه قال لك رب بيغفر للعباد في ليله النصر الشعبان يغفر الله لعباده بعدد شعر غنم كلب قبيله اسمها كلب أغنام كثيرة بعدد الشعر في الغنم بتاع قبيلة كلب الله يغفر العباد جميعا يغفر لعباده يوم عرفة. كويس وما رؤية الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وقال إنه لو كان معك مثل رمل عالج غسلها الله عنك ذنوب يعني تسمع أحاديث زي دي تطمئن لكن ده ده تعرف المسألة دي ليس بالمقايسة إنما بالأولى حسنا يا أخوان في ناس في الدنيا كريمه في البشر في ناس كريمه أنت ما تقايز تقول الله برضو كريم زود قول من باب أولى أن يكون الله كريم إذا كان هذا كرمهم بما أعطاهم الله فكيف بكرم الله تعالى أنت ده تشوف المسألة دي يوم عرفه بتلقى ناس الواحد جاء له انكر من هنا لحد اخر جاء معنا مليان وجبات توزع للناس دا كرم عباد الله يوم عرفه فكيف بكرم الله يوم عرفه كيف بملك الملوك وعلام الغيوب اخواننا الكرم بتاع ربنا انت اذا طالعته يرتاح قلبك ويولد مطالعه كرم الله رجاء في القلوب وماذا رجاء رجاء عظيم يقول ابن القيم الرجاء الثقة بجود الله سبحانه وتعالى وبكرمه أن تثق به يخوانا كثير من الناس بيتعامل مع الله ولا يثق الله يا أخي أصبر خليك قوي قل والله بالدين والله العظيم ما حرمنا وهكذا وإن منكم من لو اقسم على الله لأبره لكن ابن القيم يرى ان هنالك فرق كبير بين التمني وبين الرجاء ويرى ابن القيم ان الفرق بين التمني وبين الرجاء التمني بدون عمل والرجاء مع العمل صحيح ولا ما صحيح عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى ذم اقوام ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به لا تريد أن تعمل وترجو, وترجو ماذا حدث الله عن الذين امنوا وعملوا الصالحات قال أولئك يرجون رحمة الله قدموا شيء ثم بعد ذلك انتظروا ويخافون عذابه حدث قال بمثابة من أراد أن يزرع, نازل واحد أن يزرع قال سوف أزرع على الأرض وأحديثها وسوف أفلحها وسوف أحصر ولم يفعل شيء وآخر حرت وزرع وسدى وينتظر الثمر ويرد النتيجة ده عنده رجاء وداخل عنده تمني الرجاء مع شنو مع العمل والتمني مع الكسل طيب يا رب القيم راي عجيب يرى أن النظر الى عيوب النفس تشوف عيوب نفسك وآفات العمل انت تقول والله شوف تقول تعال انا زول باخد بسرعه عندي حسد بحسد عندي تحدد نفسك انت اعرف بنفسك من بمن من من حولك لانك لا تبدي ولا تظهر لهم اذا المحاسنه نظيف جيافه ريحتك ما شاء الله ما شاء الله زول شم ريحته الناس خباياك ما عرفنا يقول فرندس يسألوا في كيف فلان محترم جدا وزول فاضل وكذا لا يعرفون خباياك لكن الا تعرف خبايا نفسك إن كنت لا تعرف خبايا نفسك فهذا هذه أول الآفات وأعظم السيئات وأكبر السوءات أن أنت أن تتوارست حياً وأن تغض الطرف عن عن حقائق نفسك اتعظ روحك واجه نفسك بهذه الحقائق. أنا زور كذا، أنا زور كذا، أنا زور كذا. في أشياء لا تعرفها. انت براك عارف. أنا فيني كسل، فيني كذا، فيني شهوة عالية. في أنت براك بتكون وأمورك عارفة مديها رغبتك براك. عرفت؟ الوقوف على آفات, أفات النفس وعيوبها وعيد للأعمال. برضو عملك اللي بتعمله بتعرفه كان اللي أمره لي. أنت براك بتعرفه. هذا قال يفتح على السالك باباني. باب خوف وباب رجاء كون تعالى عجب نفسك دمجب لك حاجتين باب خوف وباب رجاء باب الرجاء علمت أنت فتقدم لله الاعتذار وترجو الرحمة تقول يا الله ناقص وما عندي حاجة وأنا ضعيف أرحمك بس لا تتعالى على الرجاء لن تترفع على أن ترجو الله لأنك عرفت حقائق نفسك وتخاف أيضا أن يأخذ بذنوبك وان يعاقبك بآفاتك كذلك تخاف فالاطلاع على عيوب النفس يولد ويفتح على النفس بابان باب خوف وباب رجاء باب الخوف خشية عقوبتك بما أنت عليه من حق قال والله لو علم قبيح سريرتي لأب السلام علي من لكن سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن نقصي وعن عصياني فعلا لذلك أنت تخاف أن ياخذك وكذلك ترجوه تقول أنا ضعيف وما عندي شيء حتى أن تستقيم وأن يقوم عوجك وأن يصحح اعوجاجك إنما يكون برجاء الله أن يرحمك وبرحمته أن يقومك على الطريق طيب ناقش ابن القيم مسألة عجيبة من مسائل الرجاء قال فيها أيهما أقوى رجاء من فعل الطاعة ورجاء أم من أذنب الذنب ورجاء الذنوب بجيب رجاء وأنا بجيب رجاء سؤال الله الذنوب كان أذنب وشن. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم لا تعاقبني اللهم استرني اللهم وكذا صح فأيهما ف... أقوى رجاء الطائع بعد ما عمل الطاعات رجاء الله أم رجاء العاصي؟ قال ابن قيم رجح الطائفة رجاء الطائع قالت بقوة أسباب الرجاء معه لقوه أسباب شنو؟ الرجاء يكون عنده عمل رب لا ترجوني بعد ما شنو؟ بعد ما تعمل بقوة أسباب الرجاء وسوف يدعو بثقة وبقرب وطمأنينة وسكينة وقال الطائفة رجاء المذنب أقوى لماذا؟ قال لأنه مجرد عن رضية علل العمل ومقرون بذلة الذنب رجاء أقوى لأن معه لأن معه شنو؟ انكسار وذلة ومهانة شديدة ولذلك أسباب الرجاء عنده أقوى سبحان الله إخواننا في أثر يتكلم عنه القيم دوما لكن ليس في المدارج يقول في البخاري الحديث عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلكم امرأة كانت من بغايا بني إسرائيل خرجت في صحراء فوجدت كل عطش فنزعت موقها الموق ما تلبسه المرأة فنجعت موقها ووضعت للكلب ماء ثم أذنته إليه فشرب فلقيت الله فغفر لها بسقيها الكل الحديث البخاري ابن القيم حاول يتكلم عن هذا الحديث يتعمق يتعمق في في قوة معاني هذا الحديث قال غفر لها ليس بسقي الكلب الزنا من كبار الأثم غفر لها بما قام في قلبها من الانكسار والذل لله عز وجل ودليل ذلك انها سقطت كلب في صحراء فهي لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا وهذا ابلغ في الاخلاص ثم انها سقطت كلب وهذا ايضا ابلغ في الاخلاص لان الكلب لن يفيدها شيء لا يشكرها الناس لأنهم لا يرونها ولن يشكرها الكلب لأنه لا يقدر على ذلك ثم أنها بما قام في قلبها من الانكسار أدنت الموت وقربته إلى الكلب وهي دفعها إلى هذا ذنوبها القديمة ومعاصيها وجراحاتها وذكرياتها السابقة ووضعتها امام عينها ففعلت هذا بالتقرب والانكسار لله فلما قارن ثقسقي الكلب اخلاص نيه وإنكسار قلب وذل في صحراء اجتمع هذا مع سقي الكلب فكان بمثابة من كفر الزنا وإن كان كثيرا أو أنها صادفت ساعة إجابة ولحظة قبول إخواني ربنا ما عنده أو كاد سجف يأتي تكون عارف السعيد بيقوم يسأل الله أو يعمل عمل في سرعة ربه يكون في في رضا عنه فيقبل العمل في تلك الساعة فيرضى عنه يعني أن, أن تفعل الطاعة هذا سهل لكن أن توفق لأن تصادف طاعة ساعة قبول ورضا هذا هو المقام الحالي والشرف السامي طيب قام ابن قيم كأنه رجح هذه المسألة فنقل كلام يحيى بن معاذ كلام متين قال رحمه الله يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي قال لما يكون عنده ذنوب ويرجو الله بيكون يشعر أنه في أب قوي في رجاء لأنه يكون خائف شديد ويكون مضطر ويكون منكسر ويقول لي الله بس أنا ما عندي اعتماد إلا على رحمتك كنت لكن لما يكون في عمل يقول برضو العمل دينه دفرة بينه وبين نصر يقول كده عرفت فقال يكاد رجائي لك مع ذنوبي يغلب رجائي لك مع أعمالي ليه قال لأني أجد نفسي في الأعمال أعتمد على الإخلاص صح ولا ما صح؟ الأعمال كان ما مخلص فيه بيتقبل وكيف اصفيها الاعمال الأعمال دي تاريخ ناصق قال الاعمال دي إخلاص. فكيف اصفيها واحرزها وأحرزها وأنا بالآفات معروف أنا بالآفات شنو معروف؟ وأجدني حال الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف الله أعلم أن الكلام هذا كلام كلام عجيب قال له الله أعمل العمل ولا أستطيع أن أصف فيه إخلاصا لأني بالعفاة معروف ولكنني أذنب الذنب وأعتمد عليك لتغفرها لأنك بالجود موصوف كلام عظيم جدا قال صاحب المنازل يا دوب جاء كلام الهروي وشرح الذي فات هو كلام ابن القيم رحمه الله قال صاحب المنازل الرجاء اضعف منازل المريدين اضعف منازل شنو المريدين لانه معارضه من وجه واعتراض من وجه هو قوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة لكلام حروي وفائدته واحدة وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة وتلك الفائدة في الرجاء هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس لكلام منه كلام الحروي الحروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين لانه معارضه من وجه واعتراض من وجه اخر وهو وقوع في الرعونه يعمل اشياء دون النظر الى عواقبها فهو رعونه في مذهب هذه الطائفه وفائده واحده في الرجاء نطق بها التنزيل والسنه هو ان الرجاء كونه يبرد حراره الخوف حتى لا يفضي بصاحبه الى الياس ذكر من كنا من يرى ابن القيم أن هذا الكلام كله خطأ الكلام كله خطأ لكن ابن القيم منصف والإنصاف عزيز كما قال الإمام مالي الانصاف عزيز إخوانا الناس لا يحسنون التعامل مع مشايخهم وأساتذتهم وعلمائهم أنت تكون دائرة الشيخ دا افتليك بفتح معينة كما افتليك بالقودة تماعين تحص إنصاء في زول يكون داري من الشيخ موقف معين الشيخ ما وقف الموقف ده لاعتبارات يعرفه هو برضو يطعن فيه وفي الشيخ يطعن فيه لأنه ليس من الطائفة والحجب والجماعة ما معانا في جماعتنا طالما ما معانا في جماعتنا معنا ما عالم هذا كله من عدم الإنصاف والإنصاف عزيز اخواننا أبو بكر القاضي أو بكر من العربي صاحب تفسير أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم وصاحب شرح صحيح مسلم رجل عجيب ذهب الى الاندلس وناقش بعض الناس في جلسة فذكر حديث داوين الحديث داوين فوهب والوهم يدخل الناس قال لعله في البخاري فذهبوا الى البخاري فلم يجدوا الحديث الناس الناقشه دين ما ولدوا الحديث وكل بالنسبه له تلاميذ فألفوا فيه قصائد يهجونه ويتهمونه بالكذب قالوا الشيخ قدام يا أخي قال في الصحيح البخاري وهم قال عنه اختلط على حديث آخر مثله واختلط على ليه؟ لأنه حافظ كثير انت زي ده بيختلط على ذاته لأنه فتح حديث أصفر بيكون مجيه وعارفوا وينه لكنه حافظ له آلاف الأحاديث بيختلط عليه. حديث أبو هريرة وحديث أنا سعيد إنت مقعارف إذن الحديث أبو هريرة بس. قال ثم من قال أمك أو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس تاني عندك شو بس ما ستكفلي أهدامي التجيطة لو قلت حديث بني الإسلام على خمس تاني بتعرفه لأن ذلك بتعرفه لأن ذلك بتعرفه لكن ذلك عنده آلاف الحديث خطي في رص. اختلط على وهم رد عليهم والذهب قال والشيخ أبو بكر بن العربي لم يكن كذاب ولكنه وقع في الفهم ولكن الطالبة أساء الأدبة واستطال على العلماء والإنصاف عزيز الإنصاف عزيز إنك تنصف الزول شوف إبن القيم قال شونه أوه كلمة قبل ما يغلطوا قال شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا والحق أحب إلينا منه والله كلام كلام كلام قال له شيخ الإسلام حبيب إلى نفوسنا والله بنحبه لكن الحق أحب إلينا منه بعد ذلك الخطأ الذي في كلامه هل شوف أن ترى الأدب يا أخوانا مشكل القيم بس روح ابن القيم ونفسه نفسه يا النفس بتاع العالم أنت بتعرفه والله ابن القيم ده نفسه عجيب خلاص يعني أنا لا يأخذ من الدرس فقط تسكية النفوس وأعمال القلوب فقط اريدهم أن يتحلوا بمسالك الانصاف والعدل كويس والأدب قال اولا قبل أن ننقض كلام الهروي قال نحمله على أحسن المحامل شرح شريح سمع وبعد نقضه أدب ولا ما أدب، وأول قبر ذا قدم بالمقدمة شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى نفوسنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. قال ونحن نحمل كلامه على أحسن المحامين، والله إخواننا أنصحهم. قال ابن قيم رحمه الله. الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الرجاء قمة مقامات المؤمنين. وصف الله به انبياءه تانف شنو كيف يكون اضعف منازل شنو المريدين لكن ماذا قال ابن القيم قال ولعل الهروي يقصد ان الرجاء اضعف منازل المريدين بالنسبه لما فوقه من مقامات مثل الاخلاص والمحبه والمعرفه والتوكل وليس هذا معناه ان الرجاء في نفسه ضعيف كيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين ابن قال هكذا قال للهروي وكيف يكون الرجاء ضعيفا وهو عبودية يتعبد بها رب العالمين وبدأ يحكي له كيف الأنبياء يرجو ربهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإذا مرضت فهو يشفين وايوب اذ نادى ربه أني مسني الضر وانت أرحم الراحمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ويتكلم عن الانبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رد عليه بالقران والسنه وأخبره أن في القرآن والسنة الرجاء من أعلى مقامات المؤمنين ولكن قال لعله يقصد بما فوقه من مقامات كإخلاص ومحبة ومعرفة وليس أن الرجاء في نفسه وفي ذاته ضعيف طيب أما قوله قال لأن الرجاء ليه قال الحروي يرى أن الرجاء اضعف المقامات ليه قال لأنه معارضة من وجه واعتراق من وجه آخر شوف الحروي ضره شيء استرساله الكثير مع القدر استرساله الكثير مع شنو مع القدر شوف قال شنو الهروي قال معارضه ليه شوف الكلام ده قال لأن العبد يرجو ربه فيطلب من الله شيء انت لما ترجو ربنا بتكون دائما منه حاجه احسان مغفرة زياده مال سحر ومصح اصلاح ذريه اصلاح احوال سحر ومصح غفران ذنوب العبد يرجو ربه يريد من الله شيء ولكن قد يكون مراد الله أن لا يعقيك هذا معنى كلام الحربي أن الرجاء اضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من شنو من وجه آخر معارضة كيف معارضة قال أنت تريد من الله شيء، ولكن مراد الله أن تستوفي حقوقه، يعني تقوم بالواجبات كلها لجاءنا لك، وأي عاملك بعدله، وقد يكون عدله أن يحرمك، أنت تطلبه وهو يريد أن يحرمك، هذا نوع من المعارضة، بتتعرض معه يعني، ذكر منه؟ كلام الخروج، دمع نشنه؟ قال وهذا ينافي الاستسلام والانضراح والانقياد التام له. هذا كلام منه كلام الحرف شوف كلام ابن القيم يا سلام قال ابن القيم الرجاء ليس معارضه انما استسلام وانقياد لانك اذا رجوت الله حال رجائك معترف له بالفضل تعلم ان الامر كله عنده وان القدره كلها عنده وتنطرح له وتجد في ذلك عباده وانتصار وانقراض واستسلام بانك ترجوه ولا ترجو سواه أي معارضة هنا الأقويات الأقويات كالأبن القيم أنود الدين دين نصوص الأنبياء يدعو الله لك يرجو الله لأنبياء معارضين لأله ليس هناك اعتراض إنما أنت لا تعرف حكم الله عليك قد يقول حكم الله إنه يرفع البلد منك تسأل ويرفع منك كتب عليك أن يرفع البلاء بسؤالك ورجائك له أليس هذا هو الاستساب وترجوه ثم اذا لم يؤتك تستسلم وتقول لعله لخير لكن ان تمتنع عن الدعاء مباشره وتقول ان الامر مكتوب هذا, هذا عدم تعاطي للاسباب وتلع على الدعاء وهذا كلام ابن القيم ورده على الهروي واضح ما واضح يعني شوف ابن القيم يقول شنو يا سلام قال والهروي يقول ان الرجاء معارضه كذا نشوف معارضه من وجه قال واعتراض من وجه شنو من وجه اخر ما هو الاعتراض الاعتراض وين قال قال القلب إذا رجى الله تعلق بالشير كثير يعني مثلا يقول الله يا الله ده ليه قناب بللوا النهار في الصلاة قال الله قناب يا الله قناب بيقى فهمه في القلب قال فإذا لم يعطه ربه ما اراد يعترض ويحس في نفسه ولا يرضى وعدم الرضا نوع من الاعتراض ذا منه كلام الهروي الذي حمل ابن القيم على احسن المحامل يعني ده ابن القيم له على أحسن المحامل وليس كلام الهروي فكرم كلام عام انه معارض من وجه واعتراض من قام ابن القيم قال شنو قال واذا قال الهروي ان الرجاء معارض من وجه واعتراض من وجه اخر نقول الرجاء عبوديه رد والله ما رد كلام مختصر لكن نسف كلامه ذا كله قال الرجاء شنو عبودية شوف الرد المتين ولا يتعلق بالمطلوب من الدنيا الذي تريده إنما يتعلق باسمه المحسن البر الرحيم الكريم الجواد العفو الغفور الكريم المحسن يتعلق بهذه الأسماء لأنه لولا هذه الأسماء لما رجاه فالرجاء لا يتعلق بمصفور تريده بقدر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته انت تترجوه بهذه الصفات طيب قلنا أن ابن القيم يدافع عن الرجاء والهرو يقلل نشن من شأن الرجاء يقول ابن القيم قوة الرجاء تكون على حسب قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته قال ابن القيم ولولا روح الرجاء لتعطلت الجوارح من الطاعات تحدين عنده عبارة دائما كنت لما من منزلة الرجاء في مدارج السالكين كم تستوقفني هذه العبارة طويلا فيها تجسيد لمعاني الرجاء في صورة حسية قال ولولا ريحة الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات، لولا ريح الرجاء الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر شنو؟ الإرادات. الإرادات سباز البحر. الإرادات متعارضه هذا ما صح. في إرادة بتقوله صلي، وفي إرادة بتقوله شنو؟ صلي بعدين. في إرادة بتقوله قم شد جامعة. في إرادة لك احضر ال. الكورة الليلة مسخنة بقولك لك إرادة يقول لك أمشي للجامعة وأرادة لك لا أصل هنا ما انا ما بجوز ما في هنا ما في ماذا لا حاجة أحضر الكورة وصل هنا أصل العيش الثلث كل ما يأخروه يكون احسن مع إنه العيش كل ما يأخروه في المسجد والجماعة وليس لوحدك أما إذا كان في مسجد وفي الجماعة إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتابة موقوطة ارادات متعارضه اراده داير الخير وراي داير الشر اراء متعارضه انت تسير انت فيها الا حاجه تثز السفينه الحاجه اللي تثز السفينه في بحر ارادات ريح الرجاء الطيبه انت تقول كان مشيت الدانع بالذ كده وبالذ كده وبالذ كده ارادتك دي تحت الخير حتقلب. بما رجوت من العمل الذي سوف تعمله او ما رجوت سوف تجده من من التحفيز والحافز والعطاء الذي سوف تجده بس كده ده وراه كلام لطيف خلاص يقول لولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في شنو في بحر الإرادات لولا ريحه الطيبه لما جرت سفن الاعمال في شنو في بحر الارادات ثم قال هنالك ابيات قد الفتها ابن القيم الف ابيات في الرجاء ابن القيم بالنسبه كان شاعر وده زمان العلماء كان الواحد بيالف وبيفتي وبيألف شعر وبينسد وبيخطب، وبيشيل السيف من جاهد كان يتمع فيه من الخير والبركة والفضل الكثير يقول لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد الرجاء عنده برد على حرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا هي محذوبه عن الله وهي خائفه لولا هذا الرجاء لحترقت هذه الاكباد اي يكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقه ممكن تتصور زول يكون بحب وما بيتعلق ب بحبيبه ان كلما قويا محبته له قوي الرجاء فزاد به فزاد فيه تشوق كلما الرجاء ازداد كلما اشتدت تشوقا لمحبوبك لولا الرجاء يحدو المطي المطية المطي لما سارت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء ده كلام عجيب ابن القيم يتكلم عنه اي شيء الرجاء يحركه قال الانسان يمكن يقطع مسافة طويلة كلما اشتدت وطأة السفر وتعب تذكر الامر الذي هو الذي يقصده في السفر ده بيقوم يسهل عن الأمور مكتب لكم ماشي لحد أمريكا الطيارة قدر ما يتعفيها لما يتذكر أنه سوف يصل بعد قليل وسوف يحقق مراده تهون عليه متاعب السفر لما نجي راجع المسار كل ما يقول عليه هو حاسه يلاقوني في المطار وأمشأ لاجي الناس يتصورهم ويتخيلهم فيبدأ ينشط وكذلك العب كلما تذكر ربه كلما ازداد نشاطا في العبادة وازداد همه للقاء فمن كان يرجو لقاء الله طيب فيرى ابن القيم ان الرجاء به حياه الروح ونعيم القلب الرجاء به حياه شنو الروح او بالرجاء حياه شنو حياه القلب قال كيف لا قال وهو لا يعارض ولا يعترض انما هو مستسلم ولانه مستسلم يعلم ان المنع والعطاء عند واحد فسال الواحد يرجوه بقوه وينطرح بين يديه بعبوديه فاذا اعطاه شكره وحمده واثنى عليه واذا منعه صبر واثنى عليه وراى ان هذا من الخير الذي كان به جامد من قيد جام قصه حاجه احكيها عليكم بعد شويه الكلام اللي بيرثوا عن حرام قال ابن القيم الراجي ليس معارضا الراجل الله ما معارض ولا معترضا بل راغبا وراهبا مؤملا لفضل ربه حسن به، تعلق أمله بربه لبره وإحسانه وين الاعتراض هنا أين الاعتراض هنا في اعتراض انت لما سبتك الأمر الاول الأول وصحيح من القيم تكون ملتلو يقول في قد يكون صحيح. شوف النقد هذا طيب قال الرجاء من الأسباب التي ينال بها رحمة الله وهو من أقوى الأسباب يا إخواننا قال الرجاء أقوى الأسباب الدعاء سبب أنت تقول أنا كان دعيت الله معنا معترض على الشيء نزلوا به مثلا جاءك مرض لو قلت له الله أشفيني كويس معناه أنت شنو يعترض هل هذا صحيح الم يقل النبي اللهم رب الناس اذهب الباس ده اذا كانت الدعاء اعتراب المسجد يكون برضه اعتراب الله جاب لك معناه ما تمشي الا يشيل بلاك براه شيل المرض منك لكنه ابتلاك ليختبرك واعطاك اسبابا تتداوى بها ليعافيك واذا مرضت فهو يشفين والكل منه ولكنه يريدك ان تتعاطى الاسباب صح على ما صح وأن تعمل بها لذلك يقول ابن القيم رحمه الله الراجي يتعلق بمحبوبه أن يعطيه ولا يعترض عليه ده خلاصة رد من رد ابن القيم رحمه الله ليه؟ شوف الرد ده قال ليس لله ثأر على عبد من عباده لينتقم منه يعني الله ما عنده تارك معزورش أن ينتقم منه لكن ابتلاه وفتح له اسبابا بل المرض والابتلاء من أجل أن تدعوه ليه شوف قال ليك ابتل الله عبد من عباده بشيء قالت الملائكة لله عبدك فلان من الصالحين اشتد عليه البلاء يقول الله لهم احب أن أسمع صوته عشان نقول شنو يا الله يا رحمن يا لطيف الطفين عشان نقول كده زي كده قال سبحانه مستخرج الدعاء بالبلاء فلذلك حتى لما ابتلى العبد ابتلاه ليغدوه وليس لينتقم منه لان الله ليس له عند عبده ثأر كلام متين طيب ثاني الهرو يقول وهذا من الرعونه وابن القيم يرد عليه يقول وأي رعونه هنا ثم تكلم عن احوال الانبياء الذين سالوا ولجا ودعوا الله قالوا هل كانوا اهل رعونه الصديق كان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت والنبي كان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك طيب قام ابن القيم جاب القصه قلت لكم قبل شويه أظهروا لي قال الرجاو أبعف منازل شنو المريدين طيب وهو قل في شنو فرعون ابن القيم قال يا أخوان فرق بين من يمارس رضا بأقدار الله وبين من يدعي رضا بأقدار الله قال واحد يقول لك الله أي حاج يعمل لك أنت ما تحترف عليها معناه ما تسأل الله تقوله شيئا مني ذكر ابن القيم ما تشد الدواء هذه أسباب ابتناك الله لحكمة ولكن لم يمنعك أن تتعاطى الأسباب بل من كان بإمكانه أن يتعاطى الدواء وهو يعلم أنه يمكن أن يشفى به وامتنع حتى مات كان عند كثير من الفقهاء منتحرا لأنه قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم ورشلو إلى التهلكة ولأن الله أمرك أن تتداوى قال يا رسول الله إذا كان كل شيء مكتوب فلم الدواء والدعاء قال هي من قدر الله ولما سئل عمر لما فر من الطاعون قالوا افرارا من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله فقام ابن القيم في قصة واحد اسمه سمنون قال سمنو كان بيقول يا الله يا الله ابتليني وده في الشريعه ماله من هي عنه لا يسال ولا يتعرض احدكم لشنو للبلاء وانما يقول اللهم عافني يطلب الع... العافية فسموك ان يقول لله ير... ابتليني وأي ابتلاء تبتليني به تعذبني عندي لذه أنا بتلذز قال له قال ابن القيم فابتلاه الله بعسر البول حبس بول قال فصار يهيم على وجهه إلى, إلى أطفال المدارس يقول ادعوا لعمكم... لعمكم الكذاب سمنون أدعو يفرج عنهم، أدعو الله يفرج عنه عمط من الكضاء له ما قد يتحمل عافيتك أو سعلي من شنو من ذنوبي طيب أظن بقيت الرجاع على ثلاث درجات الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والأفضل أن ننتهي منها لأنها ليست بما أو ليست بالشيء الكثير قال الرجاء على ثلاث درجات الدرجه الاولى رجاء يبعث العمل العامل على الاجتهاد صحيح الرجاء بيخلي زور دا يعمل يعمل قال ليش في جنه في نار في كذا في انت بتقوم دا بيخليك تعمل ما في ذلك شك قال دا الهروي ويولد التلذذ بالخدمه خدمه من خدمه الله يعني كلما طالع ذكر ابن القيم القلب بقلبه ثمرات هذا العمل الصالح بسددت تصلي لو قلت لو قال لك البقوم الليل بلقي كذا اجرك انت قد وادخت تلقى في راسك وقمت تتعبد كلما طالعت انك تناجي الله وانك تخاطب الله وانك تتكلم مع الله وانه نزل اليك في الثلث الثلث الاخير من الليل كلما طالعت ثمرات العمل بقلبك كلما ازددت تنفذا بهذا العمل لانك ترجو نهاياته وتؤمن عواقبه طيب قال وكذلك الرجاء في الدرجه الاولى يوقظ الطباعة للسماحه بترك المناهي قال الطباع اخواننا النفس البشريه مطبوعه على اشياء على حب اشياء من ذلك حب النساء كان الرسول يقول حب بلي من دنياكم الطيب والنساء في اشياء محببه للنفوس المال أحب المال يحب المال وتحبون المال حبا ياخذ طويلة كوس الشركات يقول لك قدم استقالتوا من الشركة دي أنا شو الشركة الثانية يبدو قال أكثر قال. الناس كايسين يقول لك قال ما مالحباً مالجان النفوس محبوبة على أشياء الرجاء الاخره يجعلك تترك المحبوبات سماحة يعني تسمح نفسك بأن شنو بأن تتخلى عنها خاصه الأشياء التي توقع في الحرام في نوع من أنواع المال ممكن تكسبه. لكن يفضي إلى المهالك الرشوة والغش والخداع والذبا أعوذ بالله مثل هذا الدرجة الثانية قال رجاء أرباب الرياضات الرياضات الذين يجاهدون أنفسهم بأن يترقوا المألوفات في أشياء ألفوها في أشياء ما لكن الإنسان ألفة الجبن الجبن حرام ما حرام لكن انت ما problemów z ما że be nie ma żadnych ما ما tym, że nie ma żadnych problemów z tym, ما لك ma żadnych problemów z tym, że nie ma żadnych problemów z tym, że nie ma قال هم الذي رجاؤهم أن يبلغوا موقفا تصفوا فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية الملذوذات الأشياء يستلذبون الإنسان حتى لو حلال يحاول يتخلى عنها ما بيستلذ بالملذوذات بل يقفوا على شروط العلم ويحسنوا العلم ويعمل بلعهم ويعمل على بصيرة من أمره يتعبد على بصيرة من من أمرهم الدرجة الثالثة قال رجاء أرباب القلوب هو رجاء لقاء الخالق يا سلام الحروة هنا بقى حقيقة أبدع قال رجاء أرباب القلوب أنت ترجو شنو ترجو ربنا يرحمه ويغفر لك ويدخلك الجنة وينجيك من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ترجو ان يجيب دعوتك وان يعطيك سؤلك وان يقف معك وان يعينك وان ينصرك وان لا يخذلك ترجو الله عز وجل رجاء كثير صح طيب اجل الرجاء ان ترجو لقاءه فمن كان يرجو لقاء ربه في ناس يرجو لقاء الله قال ان ترد لقائه لقاء الخالق الباعث على الاشتياق انت كان قلت انا متمني الاقي الله سوف تصير مشتاقا للقاء الله دوما الرجاء ده عنده فائدتين المبغض المنغص للعيش المزهد في الخلق ازك كان بيجي يردوا الله وبس امنته إنه يلاقي الله اي حاجه في الدنيا بشوفها مسيخه لأنه يرجو لقاء الله وإذا أحب العبد لقاءه إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله شنو؟ لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وقال موسى وعدلت إليك ربي لترضى درجاء باعث على لقاء الخالق والرجاء الذي هو رجاء لقاء الخالق باعث على الاشتياق. هذا منغص ومبغض للعيش يخليك أنت الدنيا دي ما بتكون يعني متمتع بها وكذلك مزهد في الخلق أنت دايم همك كله الله تعني اي زول رئيس ملك وزير بشوف عاديين يا أخي درجة عالية لكن ختم ابن القيم المنزلة بمسألة عجيبة قال في الدنيا قبل كلام عن لقاء الله من رجع لقاء محبوب في الدنيا انت مثلا عندك زوج بتحبه متمنى شنو تلاقيه قال من لقي محبوبه ايزداد شوقه ام يزول باللقاء يزداد شوقه انت متمنى تلاقي فلان الفلاني في ناس متمنين يلاقوا مثلا يلاقوا السيدس الشيخ عبد الرحمن السيدس امام الحرم جهن السودان صلى في مسجد الشهيد الناس كلهم مشروع ذا يلاقوا بس في عيونه لحد بس ذا كده بس بعيونه قوم لا وسلمت عليه في ايده وتونست معه انت ما كنت بترجو لقاؤه تحقق لقاؤه ايزداد الشوق ام يسكن بتفرح لكن ايزداد الشوق ام ام يسكن هذه على حسب احوال الناس هذه على حسب احوال شنو احوال الناس وعلى حسب قوه الشوق وكيفه وكمه لكن يقول ابن القيم من ازداد شوقا الى الله ورجاه ولقيه ازداد شوقا له لماذا لان النفوس لا تمله ولان اهل الايمان لا يشبعون من لقائه ثم قال كان لكيف قال, قال وإن أجمل ما في الشوق واللقاء انبهارك بعد أن تلقاه انبهارك بعد أن تلقى محبوبك بجماله وروعته في زور منك تلاجوب تكون مستقلة شديد تسمع كلامه تكون خاتل له صور أكبر من ما صور يصور يقول كلام فارغ وإنت خاتل له كلام شنو خاتل له منزل عالي جدا تنهار هذه المنزلة بلقائه لكن من اشتاق إلى الله ولقيه لا يزال في شوق له وهو معه وذلك لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الرجاء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته